وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض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 E, بالله ورسوله hi, مما جعلكم مستخلفين فيه u, آمَنُوا u, u, لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ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 آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لراوف الرحيم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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات rolę, mój بين mój mój mój mój mój mój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 فَالرِبَابَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّ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 فاليوم لَا يُؤْخَذُ منكم فِدِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النار هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِلِ الذين آمَنُوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا, ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 Wszystkie prawa zastrzeżone są dla nas. Wszystkie prawa zastrzeżone są dla nas. الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض يعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 بالبخل. ومن يتول فان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 وقفينا على آثار برسلنا وقفينا, وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتواء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا يَتَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فضل الله وأن الفضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم